وَإِن كَانُوا قَدِ اسْتَغْنَوْا فَإِنَّا عَنْهُمْ غَنَا عِبَادٌ أَعْرَضُوا عَنَّا بِلَا جُرْمٍ وَلَا مَعْنَى أَسَوَّظَنَّهُمْ فِينَا فَهَلْ لَا أَحْسَنُ ظَنَّ فَإِنْ خَانُوا فَمَا خُنَّا وَإِنْ عَادُوا فَقَدْ عُدْنَا وَإِنْ كَانُوا قَدِ اسْتَغْنَوْا فَإِنَّا عَنْهُمْ